آه ها ها ها أنت حر و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 فيك اشرقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر من بعيد أخي قد أصابك سهم ذليل وغدر رماك ذراع كليل ستبتار يوما فصبر جميل ولم يدم بعد عرين الأسود ولم يدم بعد عرين الأسود اخي قد سرت من يديك الدماء ابات ان تشلا بقيد الايمان سترف رقبانها للسماء مخضابها بوسام الخلود مخضابها بوسام الخلود اخي سرت من يديك الدماء ابا أنت شلّ بقيد الإيمان سترفع قربانها للسماء مخضابة بوسام الخلود مخضابة بوسام الخلود أخي هل تراك سمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا؟ واسِ الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي هل سمعت أنين التراب تدك حصاه جيوش الخراب تمزق أحشائه بالحِراب وتصفعه وهو صلب عنيم وهو صلب عنيد أخي إنني اليوم صلب المراسي أدك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الافاعي لا أن تبيد رؤوس الأفاعي لا أن تبيد أخي إذا رفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسير بها نحو مجد تليد اخي ان متنا نلقى احبابنا فروضه ربي اعدت لنا واطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثيقة بالصباح فإني على ثيقة بالصباح وإني على ثيقة من طريق إلى الله رب السنا والشروق فإن عاقني السوق أو عافني فاني أمين لعهد الوثيق, فإني أمين لعهد الوثيق أخي آخذوك على نرنا وفوج على اثر فجر جديد فان المت فاني شهيد وانت ستمضي بنصر مجيد وانت ستمضي بنصر مجيد قد اختارنا الله في دعوته واننا سنمضي على سنته فمنا مضوا نحبهم ومن الحفيظ على ذمته ومن الحفيظ على ذمته للوراء. طريقك قد خضبت الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع غير السماء. فلسنا we have الجناح living in a grave, And we will not be able الكفاح die, And we الكفاح not be able to die, وامضي على سنتي في يقين فاما الى النصر فوق الالم واما إلى الله في الخالدين وانا الى الله في الخالدين اخي انت حر وراء السدود أخي أن تحرون بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد